وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افقن افتريه و أ ع ا ن ه عليه قوم ن اخرون فقد ج ا ء و ا ظلما وزورا وقالوا ا س ا ط ي ر أ و ل ي ن اكتتبها فهي تملي عليه ب ك ر ة واصيلا قل أ ن ز ل ه الذي يعلم السر في السماوات والارض إ ن ه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق لولا أ ن ز ل إ ل ي ه ملك فيكون معه نذيرا او يلقي إ ل ي ه كنز أ و تكون له ج ن ة ن أ ك ل منها وقال الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك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 وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه اولياء ربنا لقد استكبروا فيه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 أظل ل س ب ي الم أ تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شئ لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا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 وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجل إ ل ا من شئ ان يتخذ إ ل ى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بذنوب عباده خبيرا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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خ ل ف ة لمن أ ر ا د أ ن يذكر او أ ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على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 اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم